بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا بفضل الله عز وجل إلى باب احكام الراء من الجزريه وكتأطير عام لدرسنا اليوم نقول أننا بفضل الله عز وجل أنهينا الكلام عن حق الحرف ونحن الآن بصدد الكلام عن مستحق الحرف حق الحرف أن يأخذ الصفات اللازمة وهناك من ألحق بحق الحرف كذلك المخرج وهناك من يعني جعلهم زوز حاجات أركان لا بد أنك تعطي للحرف المخرج متاع الصحيح والصفات اللازمة صحيحة هذه الصفات تستحق أمور أخرى هي تدخل في باب مستحق الحرف نحن الآن في باب مستحق الحرف اللي هي الصفات العارضة كلها. التفخيم والترقيق والمدود والادغام وأحكام النون وما إلى ذلك كل هذا يدخل في باب الصفات العارضة فاليوم طبعا ابن الجزري رحمه الله تكلم في الباب الذي سبقه على ال. بعض التنبيهات مثالة التفخيم والترقيق خاصة كيف جي قلنا حرف مرقق بين المفخمين أو العكس فهذا لابد أن ينتبه له الإنسان ذكر الألف من أهم المسائل ذكر الألف وقلنا أن الحروف المستفله مستحق الاستفال هو الترقيق في الأصل هكذا ولا قال قال رحمه الله ورقيقا مستفلا من احرف وحاذرا تفخيم لفظ الألفي لكن قلنا ان هذا الكلام ليس على إطلاقه فالحروف المستفله منها ثلاث حروف قد ترد على خلاف على أصلها من حيث التفخيم والترقيق وهي الألف واللام والراء. تكلم عن الألف الآن يتكلم عن الرى وسيتكلم إن شاء الله تكلم عن اللام زاد هكذا تكلم عن اللام هكذا بعد الراء بيش تكلمينها بيش نوع بعد الراء <تصفيق> نعم بي وفخ من اللام من اسم الله إذا نتكلم عن الالف الآن يتكلم عن الراء وسيتكلم عن اللام الراء هي حرف مستفل فالأصل فيها أن تكون مرققة لكن فيها استثناءات فأحكام الراء إجمالا ثلاث إما أن تكون مرققة أو مفخمة أو يكون لها جواز الوجهين واضح المسألة هذه ولا اجمالا الراء تكون في واحدة من الحالات هذه يما مفخمة ولا مرققة ولا يجوز فيها الوجهان واضح الأمر هذا اجمالا أما على التفصيل فسنشرح في ذكر التفصيل إن شاء الله يقول ابن الجزري رحمه الله ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت تلك السرعه ليست اصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد اذا طبعا هو ذكر الأحكام التي ترقق فيها الراء وذكر مسألة الخلف ويفهم من هذا الكلام الأحكام اللي هي أولا الحالات التي يصير فيها التفخيم نبدأ بحالات الترقيق الراء ترقق في خمس حالات كلامنا هذا على فكرة خاص بجميع القراء ما عدا ورش الأزرق ورش الأزرق يعني ورش من طريق الأزرق ورش الأصبهاني يلتحق بالقوم واضح الكلام هذا ورش الأزرق لا يعنيه عنده مسائل اخرى واضح الامر فهذا على مذهب كل قراء إلا ورش رحمه الله من طريق الأزرق اذا حالات الترقيق خمس حالات انا ساذكر لك الامر الآن حاول تركز معي تصور الامر ثم بعد ذلك سترى الصوره في في الشاشه ان شاء الله هذه الورقه سترىها إن ان شاء الله وستجد في صفحة الجامعة ان شاء الله ورقه كيف هذه تلخص لك الدرس كله ان شاء الله الخمس حالات الترقيق الراء اولا خلينا نحكي على سبب الترقيق شنو هو اسباب الترقيق سبب الترقيق هو الكسر أو الياء الساكنة كنقولوا الياء الساكنة سواء كانت سكون هذا سكون مادي أو سكون لين مش معناها سكون مادي يعني ياء ما قبلها مكسور لابد أن تكون ياء مادية وال... وال... وال... وال... والسكون اللين سنية ياء ما قبلها مفتوح فاجمالا هذا من الأشياء هم اللي سببوا ترقيق الراء فالحالة الأولى لترقيق الراء هي الكسرة مهما كان موضحة من الكلمة سواء كان في أول الكلمة او في وسط الكلمة او في آخر الكلمة والكسر هنا نتكلم عليه كسر أصلي او كسر عارض حال الوصل مثال في أول الكلمة رزق رزق هذه الراء المكسورة يراققه الجميع حتى ورث يدخل عليهم كذلك قريبا في وسط الكلمه في اخر الكلمه والفجر وليال العشر طبعا كنقولوا في اخر الكلمه العرب لا تقف على متحرك ها ف كلامنا هذا في حال الوصل لانه كان باش نوقف الكسره شو تولي تولي تولي سكون سكون عارض ولذلك يتغير الامر فالكلام هذا حال الوصل الكسر, الكسر آخر الكلمة حال الوصل وكذلك كيف يكون كسر عارض حال الوصل كما شنوه ما معنى كسر عارض يعني أصل الحركة سكون والتقاء ساكنا فحرك الأول بالكسر يعني الكلمة دي ما تكون اسم ولا فعل اخرها سكون حرف اسم ولا فعل اسم ينجم يكون في الاخر نتاع مجزومه ها قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم فهذا فعل فعل مجزوم واضح ولا مجيش اسم ساكن في الاخر واضح مثلا فهذا الجزم من من علامات الافعال مثلا بشّر فعل امر اصل الفعل بشّر واضح ولا ساكنه الراء فاذا قرات بالوصل بستلي وبشّر الذين آمن ليه التقى ساكنان حركنا الراء بالكسر فصارت وبشّر الذين وبشّر الذين كسر لكنه كسر عارض مش كسر أصل فكذلك ليه الراء ترقق فالقاعدة الاولى اذا اننا نرقق الراء اذا كانت مكسوره مطلقا مطلقا يعني مهما كان موضوعه من الكلمه سواء كان الكسر اصلي او, أو عارض طبعا مع يعني مراحل إنه اذا كان للراء في اخر الكلمه نحكو أنا على حال الوصل انك اذا وقفت ليش مكسوره ولا تساكن هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه اذا كانت ساكنه سكون اصلي او عارض متطرفه وما قبلها مكسور الراء المتطرفه اذا كانت ساكنه متطرفه وما قبلها مكسور السكون ينجم يكون سكون اصلي او سكون عارض واضح ولا السكون اصلي كما كما قول المولى عز وجل استغفر لهم هي راء متطرفه متطرفه في اخر الكلمه وساكنة سكون أصلي لأنها فعلا فالأمر استغفر لهم لأن الغالة بدأت ترقيقها تقول استغفر للجميع بما فيهم ورش فاصبر لحكم ربك ولا تصعر خدك للناس أن أنذر قومك هذه كلها امثله لراء متطرف ساكنة سكون أصلي السكون العارض لن نصبر ما هو الفعل لن نصبر واضح يعني في الوقت الرأس تسكن سكون. عارض لن نصبر كان بشتقف قد قدر على أمر قد قدر أصل الكلمة قد قدر كان بشتقر بالوصل بتولي مفتوحة الراء فلا ترقق لكذا بتقف مش ولي سكون سكون عرض فترقق آه ويقدر آه كل هذه الامثله را ساكنه متطرفه وما قبلها سبب الكسر هو سبب الترقيق اللي هو الكسر واضح را ساكنه متطرفه وما قبلها كسر فهذه ترقق قولا واحدا قولا واحد يعني ما فيهاش ما خلاف واضح طيب الحاله الثالثه نفس الشيء ساكنه سكون لا ما يكونش اصلي ساكنه متطرفه ما يا ياء ساكنه يكونش سكون سكون أصلي. لماذا لانه لا يلتقي ساكنان في نفس الكلمه في الاخر وزوز سكون اصلي مجيش فما دام قدامها حرف ساكن ياء ساكنه فيلزم بعد الياء الساكن يكون حرف متحرك لكن يسكن حال الوقف واضحه المساله ولا اذا ساكنه متطرفه لكن هنا في الحاله هذه يلزم يكون السكون عارض وقبلها ياء ساكنه الياء ساكنه سكون مد ولا سكون لين المهم يا ساكنه واضح ولا طيب مثال كيل يسير اصلها يسير هيك ولا لكن اذا وقفت ستسكن الراء سكونا عارضا وبما أن قبلها ياء ساكنه ايش عندي فيها السكون بتاعها مد ولا مش مد لابد انك ترخى الراء الياء سبب قوي لتخفيف الراء نعم نصير اصلا نعمل نصيره، ها فالهني كيف تقف عليها بس تولي الراس ساكنه سكون عارض وقبلها ياء مدينه ترققها اما الياء اللي هي يا لين كما في قوله لا ضير قالوا لا ضير واضح كذلك في قوله وقدرنا فيها السير واضح واضح الكلام به الحاله الرابعه كذلك ياء ساكنه متطرف سكون عارض وقبلها ساكن وقبلها ساكن وهذا الساكن مستفل حرف المستفل مش حرف استلاء وقبل هذا الساكن كسر حاول تتصور المسألة حاول تتصور المسألة الراء إذا كانت ساكنة ننظر إلى ما قبلها شنو اللي يحكم بالترقيق حسيت الكسر أو الياء الساكنة وإذا كان بينهما حاجز غير حصين ما يضرش شنو الحاجز غير حصين اللي هو حرف الاستفاء حرف الاستفاء لا يسموه حاجز حصين هل ترون لكن كي ولي بيناتهم حاجز غير حصين حرف مستفل ساكن ما عندهش قيمة كأنه مش موجود ساكن ومستفل انظر لللي قبله إذا وجدت قبله كاسر احكم بتقيق رأي نجمش يكون, نجمش يكون قبلها يا ساكنة نجمش يكون قبلها هي ساكنة ها رأة متطرفه قبلها ساكن نجمش يكون قبلها يا ساكنة ما نجمش قلنا عد مرأي تقيق ساكنه في كادي ها واضح ان يجب اذا بيكون قبلها حرف حرف مكسور ولو قدر أن نقبلها قبلها ساكنه بكون نفس الشيء يعني. يعني القضيه شنو سبب الترقيق امران الكسر والياء الساكنه اذا كانت الراء مكسوره مكسوره كترقق النس كله اذا كانت ساكنه الان انظر هل هناك سبب لترقيقها ام لا شنو هو السبب هل سبقها اذا كان نحكي عن المتطرف المتوسطه فيها مثال اخرى المتطرفه الساكنه المتطرفه ترقق لاحد سببين اما ان تسبق بكسر او تسبق ب بياء ساكنه سواء وجد بينهما حاجز ام لم يوجد الحاجز هو نحو الحاجز غير حصين اللي هو مستفل ها ساكن اعطيني مثال السحر راء ساكنه متطرفه قبلها مستفل ساكن ليست له قيمه ندرس المقبل قبلها مكسور فهذا المكسور يأثر على الراء وايش السحر لا السحر باعتباره ان الحاجز بينهما حاجز غير حصين كانوا جزء كانوا عندك راء ساكنه متطرف قبلها مكسور واضح المسألة ولا كما نقول قدر كما شفنا فصل واضح. الذكر كيف تقف على كلمه الذكر؟ الذكر أفنضب عنكم الذكر كيف تقف؟ دي الدراسة ساكنة قبلها حاجز غير حصين إنه مستفل ساكن وقبلها سبب للترقيق اللي هو الكسر. آه. في سدر نفس الشيء وبئر. وما إلى ذلك ولا ذكر، وإنه لا ذكر إلى آخره، واضح الأمر بقيت حالة الأخيرة للترقيق، الحالة الخامسة اللي هي إذا كانت ساكنة متوسطة، ساكنة متوسطة، كلمة متوسطة الآن. يجب ان انظر الى ما قبله و الى ما بعده لا يكفي النظر الى ما قبلها لأنها متوسطه فما بعدها حاجه تنجمك الحاجه ديك تطلع واضحه مثلا ولا لا اما منني كانت متطرفه ما يهمنيش نوع بعدها لانه كلمه جديده فما فماش بعدها حاجه متصله بها تنجم تطلعها تنجم تسرقها للتفخيم فلذلك اذا كانت متطرفه وسادنا تكون اصلي ولا عارض ننظر فقط الى ما إلى ما قبلها كان فما السبب للترقيق الرقق شنو هو الترقيق؟ الكسر أو إلا إليه الساكن وإن حجز أو فصل بينهما حاجز غير حصين اللي هو الساكن المستفل ما يضرش واضح؟ طيب أما إذا كانت متوسطة فننظر إلى ما قبلها وبعدها شنو نقول؟ لا بد أن يكون قبلها سبب للكسر وما يكونش بعدها مانع من الترقيق واضح المسألة ولا يعني الترقيق يكون بالشيء اللي يسبق سبب الترقيق يسبق الراء الساكنه المتوسط هذا لكن ننظر إذا كان متوسط ننظر إلى ما بعدها إنسان يكون يجي بعدها حاجة تمنع هذا الترقيق واضح الأمر فلابد من انتفاء انتفاء الموانا تعرفوها كانت انتفاء ها توفر شروط وانت في المانع الشرط هاو متوفر اقبلها ساكن اقبلها مكسور لكن ننظر الى بعض اذا انت في المانع ينجم يكون بعد حرف يمنع هذا الترقيق وهذا حولنا شنو المانع اذا كيقول لي بعد حرف استعلاء كيقول لي بعد حرف استعلاء على تفصيل هذا حرف الاستعلاء مانع لانه مفخم هو هذا حرف الاستعلاء يمنع الترقيق لذلك قالوا لابد ان يكون بعد حرف استفاء حرف مستفى الشرط ان يكون قبلها شنو قبلها كسر باعتبار انه هي ساكنه لازم يكون قبلها يا ساكنه ماشي هي ساكنه اصلا ماشي غير زوج لازم يكون قبلها كسر وبعدها يكون حرف مستفى ليش حتى لا يمتنع هذا الترقيق الذي سببه كسر واضح الكلام هذا نعم، طيب أعطيني مثال شرعة خلينا من فرعون، طنجو شرعة ميرية فرعون وقبله فردوس لاحظ رأسا كنا متوسطة متوسطة يعني وسط الكلمة ما في الأول ما في الاخر مش بالضرورة في الوسط بالضبط يعني ها أكش ما <تصفيق> له سبب توفر الشرط جاء قبلها كسر أصلي الشرط طبعا الكسر كنقوله كسر كسر أصلي كسر عارض حجُر كسر وانت فالمانع ما غش بعد حرف استعلاء يسرق ويمنع الكسر من أن يؤثر في الراء جبَعَة حرف استيفاء حرف استيفاء زوا لي مسكين ما عندها آه آه فهمت حرف استيفاء كما أبو حسل كما يقول الشيخ ابو صالح تعرف أبو حسل ولا ابو حلس نسيت بالضبط هذا اللي يحب يرضي الناس كله وما عنده حتى مشكله مع حتى حد يعني فمر الارنب والثعلب تاركو فجاءه ليفصل بينهما فقالت ابا حسل قال سميعا دعوتما قالت الأرملة تتكلم. قالت إني كانت عندي ثمرة. قال حلوة فكليها قالت فأخذها مني هذا. قال أعجبته. قالت فلا قال بحقك أخذت. قالت فسكني. قال حر انتقم. قالت فقد بيننا. قال قد فعلت. ما يحب شيء خذيب حتى حدث. تمام بعيد على فكرة مو في هذا. فهذا حاف الاستفاعل. ما عندهش مشكلة مع أحد قات ال الكسرة مرق وقول ما في ماش كسرة فخم وفخم وش هي مشكلة <تصفيق> فحفل استفهام عندهش مشكلة لا يمنع أما حفل استلام آه حفل استلام عنده شخصي كيف يوز حفل استلام ينجم يمنع الترقيق حفل استفهام قلنا خطئه فهذي الأمثلة أيضا رأى متوسطة قبلها سبب للترقيق وجي بعدها حرف استفهام لا يمنع من الترقيق فترقق هذه خمس خمس حالات لترقيق الراء نلخصها في ثلاث حالات الحالة الأولى أن تكون مكسورة مطلقا واضح ولا الحالة الثانية أن تكون ساكنة متطرفة كنت أولي ساكنة متطرفة شنو يزمني نعمة؟ ننظر إلى ما قبلها يزم يكون فهم السبب للترقيق شنو هو السبب الترقيق؟ الكسر وإلا الياء الساكنة واضح ولا لا وإلا يجي قبلها مستفل ساكن وقبله كسر هذه الحالة, الحالة, الحالة, الحالة هي متوسطة وقبلها مكسور وبعدها مستفل بعدها مستفل وابحل المسألة هذه حالة الترقيق يقول ابن الجزر ورقق الرأي دا ما كسرت الحال يقول مطلق إذا كانت مكسورة سواء كان كسر أصلي أو عارض فانها ترقق كذاك بعد الكسر حيث سكنت هذه المتطرفة ان لم تكن من قبل حرف استعلاء خليني منها تقولك كتولي متطرفه يعني حتما هي ليست قبل حرف مطلقة سواء كان استعلاء أو غيرها كذاك بعد كسر حيث سكنت يقول اذا إذا كانت متطرفة وقبلها سبب للترقيق الكسر إذن يذكر الكسر حيث سكنت وكذلك اذا كانت ساكنه وقبلها مكسور وبعدها حرف مش حرف استلاء هذه لم تكن من قبل حرف استلاء واضح او كانت الكسره ثلاثة تطق بعدين واضح الان هذه حالات ترقيق الراء قلنا لخصناها في ثلاث حالات الكسر مطلقا ان تكون متطرفه ساكنه وقبلها سبب للترقيق اللي هو الكسر ولا اليا وفي حالة الكسر بوجود حاجز غير حصين أم بعدم وجوده واضح ولا هو حاجز غير حصين يجب أن يكون فهم حاجز حصين حرف الاستلاء كنا حرف الاستلاء عنده شخصي أما الحرف الاستفال كما قلنا زوالي لما يحب يغضب حتى حد جيم الكسره قدامه تقول نحب الرق الرائي بعدك ولا مسير تفضي هذا فاهمت ولا طيب وكذلك الحاله الاخرى اللي هي الراء المتوسطه يقبلها سبب الترقيق وينتفي بعدها مانع الترقيق اللي هو وجود حرف استعل فلا يكون بعد حرف استفاد هذه حالات الترقيق حالات التفخيم كذلك خمس حالات طيب قدامنا نحكي برشا سبب الترقيق الكسرة اشنوه هو سبب التفخيم قول لي غير الكسرة او كاول لا يعني الكسرة تسبب الترقيق غير الكسرة شو يسبب سبب التفخيم منطقي الامر منطقي يعني بالمقابلة بالحالات اللي شفناها من تواكف الترقيق باش نجيب للحالة الأولى والحالة اللي لتقابلها الحالة الأولى قلنا مكسورة مطلقا سواء كان في أول الكلمة وسطها أو في آخرها يعني نقول إذا كانت غير مكسورة سواء كان مفتوحة ولا مضمومة في أول الكلمة وسطها أو في آخرها أعطيني مثال الحمد لله رب العالمين هذه مفتوحة في أول الكلمة صبر في آخر الكلمة ها اقتراب في وسط الكلمة أعطين الضمه ردوها علي في, أو في أول والسماء ذات البروج وفي آخر الكلمة أو يذكر كيف ها أسفارة, أسفارة نعم أسفارة بالنسبه للضم في المتطرف أو يذكروا فتنفعه للذكر فاذا كتغيب الكسرة اللي قابل الكسرة الضمة ولا الفتحة يسبب التفخيم نفس الحكاية في الحالة الثانية إذا كانت ساكنة متطرفة لكن الهنية يوجد لك إذا كانت ساكنة سواء كانت متطرفة ولا مش متطرفة وسبقت بغير كسر سبقت بفتحنا وقدم ليش بهنية يقولنا متطرفة ولا مش متطرفة لماذا لن نفصل كما في الحالة الترقيق لأنه هنا نحكي على نحكوا على التفخيم نخش على الترقيق وقلنا مبكري في الراء المتوسطه المتوسطه الزمني نخضر اللي بعدها باش نشوف هل يتحقق فيها حكم الترقيق ام لا الان ما نتكلمش على الترقيق نتكلم على التفخيم والترقيق شنو يمنع يمنع وجود حرف استعلاء بعدها لهنا نتكلم على التفخيم التفخيم ما فيش حاجه تمنع واف المساله علاش قلنا ساكنة مطلقا سواء كان في الوسط أو في في آخر الكلمة واضح القضية ليش من ظهورتي اللي بعدها حرف الاستلاء قلنا ما عندش مشكلة مع حد حد وحرف حرف الاستفاء ما عندش مش وحرف الاستلاء بطبيعته يحب التفخيم هو واضح لذلك كان مفصل في هذا الأمر إذا كانت ساكنة متوسطة ولا متطرفة ويجيك بلها سبب التفخيم يعني ما فماشج قبلها كسرة لو اخا قبلها فتحه ولا ضمه فاننا نفخمها واضح المثال واذكر هي متطرف بلها ضمه ماري... في الكتاب مريم متوسطه سكن قبلها مفتوح ما عنديش فيها شوه بعدها اذا ابتدت من هنا مكانا شرقيه كذلك اقتربت الساعه وانشق القمر واضح متطرفة وهكذا الأمثلة كذلك إذا كانت الحالة دي الحالة الثانية ذكرناها أول الحالة الثالثة إذا كانت ساكنة وما قبلها ساكن مش بس نعطيك القيد ونحبك تطلع أنت إذا كانت ساكنة وما قبلها ساكن وما قبل الساكن سبب ال التفخيم اللي هو فتحة ولا ضمة طيب شنو هو الشرط اللي في الساكن هذا اللي يجيك بالها شنو هو الشرط موشي. ها يزم يكون مو شيء واضحه لكن جي الساكنه هيا شنو هو يصير اليا تحكم باحكامها اليا تحكم باحكامها في الراء واضح واضح ولا ما دام يقولنا الراء ساكنه واليا قبلها ساكنه متطر الراء متطرف الياء لكي وجدت الياء والراء متطرف انتهى الموضوع بس نلقى مباشره لكن اذا كان الراء ساكنه وقبلها ساكن وقبل الساكن هذايا فتحه ولا ضمه يلزمني ان فخم الراء سؤال الساكن هذايا هل استرد به ان يكون غير حصين ام لا ها لا لماذا؟ لانه نحكي على التفخيم واضحه قضيه ولا نحكي على التفخيم ما يهم فيها اعطيني مثال القدر ليله القدر شهر صفر القهار ساكنه الف ماديه مستور واو ماديه لكن كي تقول لي يا ماديه تفرض ال تفرض الترقيق الحاله الرابعه اذا كانت ساكنه وما قبلها كسر عارض او كانت الكسره ليست اصلا قال ان لم تكن من قبل حرف استاله يقول لك الحاله هذه ما ترققهاش او كانت الكسره اللي قبلها مو قالك كذاك بعد الكسر يعني إذا سبقت بكسره حيث سكنت لكن فيه شر إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسره الكسرة التي قبلها ليست أصلية أو كانت الكسرة ليست اصلا فإذا كان سبقت الراء الساكنة بكسر غير أصلي فإننا نفخمها كيفاش كسر غير أصلي؟ كما؟ لما نرتضى يعني هي الراء هذه الكلمة تكون في أول الكلمة قبلها همزة توصل وجي قبلها حرف ساكن ها فتلتقى ساكنان باش تحرك الساكن هذاك بالكسر هذا يسبه كسر عارض فهذا الكسر العارض ما ياثرش باعتبار انه مفصول على الراء لما نرتضى امرتاب مدروش امرتاب امرتاب انرتب انرتبم الا من ارتضى اظن هذه الكلمات فقط في القران كان ما خانتش الذكر واضح هذه امثله الحاله الاخيره اذا كانت ساكنه متوسطه وما قبلها مكسور شفناها من لكن ما بعدها حرف يمنع الترقيق مانع يعني وجد مانع الترقيق سوى مانع الترقيق حرف الاستلاء غير المكسور لان حرف الاستلاء المكسور هناك من قال كأنه مش موجود، كأنه ولا شبه مستفق قال إذا كانت ساكنة متوسطة وما قبلها مكسور هنا وجد سبب الترقيق لكن وجد كذلك مانع فيمنع الترقيق وما بعدها حرف استلاء حال كونه غير مكسور حرف استلاء غير مكسور كما, كما سنوى قرطاس. لهناء حرف الاستلاء غير المكسور يمنع الحرف المكسور من ترقيق الراء فلا ترقق انتفخم قرطاس فرقه مرصاد واضح ولا واضح كلام؟ ارصاد نعم هذا حرف الاستلاء غير مكسور جي بعدها منع الترقيق بالرغم من السبب الترقيق موجود انها ساكنة وقبلها... قبلها بلا مكسور ها والحاله الثالثه هي حاله الجو... الجواز الوجهين اش هو الحاله جواز الوجهين الحاله الاولى ف ف اوجه اذا كانت ساكنه متوسطه ومقبلها مكسور كما اللي كنا نحكي فيه لكن بعد حرف استعلاء مكسور هو صحيح حرف استعلاء يمنع لكن هو كذلك ممنوع ان هو مانع لكنه ممنوع واضح المسألة أولا فالهنئ يجوز فيها الوجهان هو منع بوجوده كحرف استعلاء منع الترقيق لكن الكسرة كيف وجدت منعت عمله واضح مثلا أولا لذلك جاز الوجهان هناك من نظر إلى ذات الحرف المستعلي فقال نفخر وهناك من نظر إلى حركته الحالة بتاعه وصف بتاعه قال لا هذا الحرف لا يؤثر لأنه هو مكسور فدرجة التفخيم فيه طاحت لأنه تعرف أن درجة التفخيم الكسر يعني، فهذه يجوز فيها الوجهان الأمثل كما قولنا فرق قال والخلف في فرق لكسر يوجد، هذه كلمة فرق حال الوصل طبعا نحكو حال الوصل إذا قرأت الفرق فكان كل فرق كالطود العظيم هنا عندي رأى ساكنة قبلها السبب للترقيق اللي هي الفاء المكسورة ثم جي بعد حرف استعلاء لكنه مكسور فرق كالطود هنا كيف نقرأ نجي نقول فرق كالطود نقول فرق كالطود هناك من نظر إلى الأصل هناك من نظر إلى العارض ففيها الوجهان واضح الحالة, الحالة الثانية إذا كانت ساكنة متطرفة وما قبلها حرف استعلاء ساكن وما قبله هو مكسور يعني قبلها حاجز حصين حرف الاستعلاء كما شنو كما مصر يعني فما تكون قالك الحاجز ذا يمنع عمل الكسرة الكسرة لا تجيبش تأثر كما الحرف المستفل, المستفل الحرف المستفل تجي قبلها الكسرة تقول للحرف الساكن المستفل تقول لها نحب الرقخ الرقخ كل يوخر الثاني وخليها يترقق الحرف المستهلي لا هو والزوج ينجب يوخر نتالي يقولها لا إنها هنا لن ننأسمح لك بذلك فتكون يعني فيها فيها الوجهة واضح طيب لكن هذه مصر قال الأولى أن ترققها نظرا للأصل الحركة يتفتقف أصلها مصر فتفخيمها أولى نظرا لأصل الحركة الحاله الاخيره من حالات جواز الوجهين هي إذا كان هناك ياء محذوفه سواء كان للتخفيف او للبناء كما نذوري يسري الجوار ان اسري, أن أسري بعبادي فاسري بعبادي وهذه كلمات الفعل محذوفة يجوز فيها الوجهان والترقيق يقدم نظرا للاصل واضح و وهذا كل ما في الأمر هذا ما يشوفه قال و... و... والخلف في فرق لكسر يوجد واخي تكتيرا إذا تشدد الآن ترون الصورة نعم كيف ها نسيت الإيمالة نعم إذا كان قبلها الإيمالة كذلك ترقق إذا قبلها الإيمالة ترقق وإذا قرأت بالروم ترقق صور الروم طيب شوفوا في الأخر الروم بضع الحركة يعني طبعا أنت تقرأ بالس احنا نقرأ الوقف نأخب بالسكون لكن فما وجه الوقف إنك تقف بالراون كما تقول مثلا والفاجري احنا نقول والفجر نق بالسكون لكن فما تقرأ تقف بالروم والفاجري الروم كما الحركة واضحة ولا تشو الاخر يا إن شاء الله كذلك إذا كان إمالة جرو في هار كيفش قرأ قلول هير مدامك كنت أملت للألف فلوك الرأة بعدها لابد أنا أنها واضح؟ كذلك مجريها لحفص مجريها مفتوحة لكن هذه ممالة واضح؟ الممالة كذلك ترقق نعم طيب ورينا حالات الترقيق الأمشي في شيء ماذا بينهم ما طيب الحرف الأولى إذا كانت مكسورة كسرة أصلية أو عارضة، مهما كان موضح من الكلمة كما تشوف لا كبرها مسلا ترى نشوف طيب مهما كان موضح من الكلمة كما تشوف الأمثلة، قلنا توصل ثم ثم ورقة كيف ماهي كي لكن أوضح شيء تلقاه على الصفحة المحل ما شاء الله كذلك الحال الثانية إذا كانت ساكنة يقولك سكون أصل أو عارض متطرفة وما قبلها السبب للترقيق اللي هو الجسوب وإلا سكون اللي يأسح حالة الثانية والثالثة نفس الشيء ساكنه متطرفة ما قبلها يأسح ولا ما قبلها مكسور نفس الشيء غيره أنه بالنسبة لليأسح نقوله سكون أصل لأنه ببعض ساكنه لا يدق ساكنه كذلك الحالة الرابعة ساكنة متطرفة وما قبلها مستفل ساكن هذا عرّض مستفل ساكن وقبل حرف ساكن يعني حالة الثانية والثالثة والرابعة وريني هذا وفي في حالة واحدة اللي هي ساكنة متطرفة نسيت ال الحالة الثانية والثالثة والرابعة تلخصهم في حالة واحدة إنك تقول ساكنة متطرفة وما قبلها سبب للترقيق سواء سبب الترقيق كسرة ولا يساكنه بالنسبة للكسرة سواء كان وجد حاجز غير حصين أم لا ميوزن إذا وجد حاجز حصين بتقول الحال اسمه حاجز حصين سيمنع عمل الكسرة إذا وجد حاجز غير حصين مستفل ساكن بيأثرش يعني هذه كيف هذيك ذيك والحالة الأخيرة اللي هي المتوسطة لأن الرأي المتوسطة طبعا يقولوا متوسطة لا بد أن يتوفر فيها الشرط يعني في المانع الشرط اللي هو أن يكون قبلها سبب للترقيق في الحالة هذه بيعتبار أنها هي ساكنة من ما ما يكون كان كسما تجوز تكون هي ساكنة لأنه ما يجوش يمتقي زود الساكنة وبعدها لا يوجد مانع من الترقيق ما مانع, مانع من الترقيق يكون حرف مستفل حرف مستفل لا يمنع حالات التفخيم تقابل هذه الحالات إذا كانت غير مكسورة مفتوحة أو مضمومة مطلقا يعني أما مكان ما واضح من الكلمة يعني على تفصيل كم المطلق الحقيقة إذا كان مملك ما قلنا لا مت متفخر مش درق ثاني إذا كانت ساكنة متوسطة أو متطرفة وما قبلها مفتوح أو مضموم مفتوح أو مضموم يعني غير مكسور إحنا حبنا يجب تفهم الصورة هكذا يعني فماش سبب للترقيق هك الأنف لا وكالصورة ال الرمز يعني كاش تكون والحالة الثالثة إذا كانت ساكنة وما قبلها ساكن ما عدا الياء لإنه كان جي الساكن هذا الياء ولا هذه ترقق وقبل الساكن هذا سبب للتفخيم اللي هو عدم وجود الكسرة يعني ضمة ولا فتحة ضمة ولا ضمة ولا فتحة الحالة الرابعة إذا كانت ساكنة وقبلها كسر عارضة كشوف الصورة يعني هذا في, في, في اخر كلمه و هذا في اول كلمه اللي كما الامثله التي ترى الحاله الاخيره كما الحاله الخامسه بكفي في الترقيق لكن هنا ولا عندي مانع اللي هي هذا هذا فقط هذا سبب الترقيق لكن يوجد مانع مانع من الترقيق هو حرف مستقل غير حرف غير مكسور مفتوح ولا مضموم حرف مستقل غير مكسور سيمنع عمل الكسره لذلك ستفخم الراء كما قرطاس فرقه وهكذا حالات جواز الوجهين ثلاث حالات اذا كانت ساكنه متوسطه وما قبلها مكسور وما بعدها حرف استعلاء مكسور هذه الصوره ها هذا سبب الترقيق لكن المانع اللي بعده كذلك ممنوع هو من العمل اصلا بسبب الكسرة حرف استعلاء لكن مكسور هناك من نظر إلى حرف الاستعلاء ولم ينظر إلى كسرة فقال نفخم وهناك من نظر إلى الكسرة قال تؤثر على عمل هذا الحرف ها؟ لذلك سنفخم أرأ هذه الجزء في الوجهان وموجودة في كلمة فرق فقط في القرآن الكريم قال والخلف في فرق لكسر يوجد حرف الاستعلاء بعث لكنه مكسور الحالة الثانية إذا كانت ساكنة متطرفة ما قبلها حرف الاستعلاء ساكن ومقبله حرف حرف مكسور كذلك حاجز بينهما لكنه حاجز حصين لأنه حرف استعلاء مش حرف استفال والحالة الأخيرة الحالة الثالثة إذا كانت ساكنة متطرفة وبعدها هيئة محذوفة كما نظري يسري الجواري أن أسري آخره وهذه الكلمات ترقق من باب التقيق يقدم فيها نظرا للأصل أما كلمة مصر التفخيم يقدم نظر للاصل ان اصلا نفتح بس واه احكام الراء سهله ها ورش طبعا له كلام اخر يعني شنو الكلام اللي عند ورش هذا كمتهي ابو ورش عنده تفصيل اخر اللي هو الراء اذا كانت مسبوقة بكسرة وبعدها ما فماش مانع من الترقيق يرقيقها ورش مطلقة سواء كان يعني مكسورة ولا مفتوحة ولا مضموعة يقول ذكر يقول مثلا قيراء ده اي مثلا المهم ما يكونش بعد الراء ما يكونش بعدها مانع من موانع التفخيم اللي هو حرف استعلاء عنده تفصيلات أخرى بالنسبة لورش هذه وشاهد المحل يعني الحديث عن عنها إلهم حين نكتف بهذا الأمر يعني هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وعالم هل هناك أسئلة قوله أخف تكريرا إذا تشدد التكرير يعني يعني هو قال وبتكرير جعل ليس فيه ليس فيه تناقض قال الراء بتكرير جعل وجيهني يقولك وأخفي تكريرا التكرير المذكور في الأول هذا الصفة الصفة الراء هذا التكرير يلزم يكون موجود في الراء التكرير اللي يحكي عليه هنا هو التكرير المذموم الذي يتولد منه عدة راءات هذا التكرير المذموم الذي أمر بإخفائه قال وأخفي تكريرا إذا تشدد معكم وعليكم السلام السؤال يقول كيف, كيف نقع الراء في كلمة التوراة في الوجه المقدم لقالون وهل هناك أوجه أخرى مع التفصيل انظر قالون عنده في المفصل سعادة في المفصل قالون 2 ورده عنده فيلمين مين جنبهم شادو الاسكان والصلة عنده في التورات التقليل والفتح شنو هو التقليل في دفتر التورات قول التورات التورات هذا اسمه التقليل والتورات الفتح، دورات فخمة، توراة تقللها ترققها، فخم شرعها هذا في باب التحيرات هذه كمية أوجه المفروض تضربهم ضربهم كله؟ ثمانية أوجه، يمتنع منها ثلاثة ما ستعطيني خمس أوجه فقط اللي من طريق الشاطبية ما هي الأوجه الممتنعة اللي في هذه المسألة؟ يمتنع، نعطيك الممتنع منها أقل من ثلاثة البقيه كلها يجوز هذا الاشغال التي تتعلي قانون القصر والتسكين والفتح هذا ممتنع القصر هذا الاشغال الأول ممتنع والصلة والتقليل هذا ممتنع والتوسط والصلة والفتح هذا كذلك ممتنع بقية كل يجوز يقرؤون هل نسيت هني الأوجه الممتنع يقرؤون يمتنع إذا قرأت المفصل بالقصر ومين الجانب بالتسكين يمتنع لقانون من طريق الشاطبية طريق أبي ناشيط يمتنع له فتح رفل التوراة هنا يجب اكتقر على رفل التوراة بالتقليل نجد في إلي عمران الآية ورسولا ومصدقا لما بين يديها من التوراة والإنجيل <سؤال> ها؟ لا لا لا شبيد شبيد. في أول موضع في العمران. ها؟ كتابه والتوراة التوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل هذيك هي هذيك هي، وعلمه من كتابه والحكمة، لا لا لا بالضبط هذيك هي في أول العمران هي ويعلمهم كتاب الحكمة والتوراة والانجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم عندي لفظ التورات عندي بني إسرائيل منفصل عندي جئتكم من جمع من ساكن فهذه الآية أول موضع فقران في فيه الاجتماع هذه الثلاث تحريرها تحريرها من طريق أبي نشيط أنه يمتنع مع القصر والتسكين يمتنع الفتح لابد أن تقرأ هكذا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ والانجيل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جئتكم بايه وأبحث قرأت قصر من قريت تسكين من الجوع وقرأت قللت ومع الصلة يمتنع التقليل لما أن تقرأ ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه طبعا ما طيتش المتصل ماديتش اربع حركات لانه النفس حبيت نقراها لك كلها باش نوريك المثل جئتكم بايه بالصله هنا امتنع التقليل لازمك تقرا التوراه اذا كان بتقرا المنفصل تقرا 4 مع السلة يمتنع يمتنع الفتح واضح هذا موجود في كتاب بدور الزاهرة في بدور الزاهرة تجد فيها التفصيل طيب طيب دناشري تجد فيها هذه الطرق مش مشكلة تجد فيها مثال مع القصر والإسكاء تجد فيها الفتح واضح لكن فيها تفصيلات الطرق يعني والله وعلا. طيب فيش أسئلة أخرى طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين